وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكُرُ اللَّبْكِ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُوا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسيت نتلمف سورة بقراء الراء جلقبنا جلقب سورة بقرات جتورة سورة بقراتني سورة حرف هجاءة جلقب ديه Odo vaih harpi hijaatti insen me satibute boote surantuni kajedu ujjilalla suram bakaratuni suram medinatti booterai medinatti bootujal kabde luminsisi hajaja fra sulu rabbi sallallahu alaihu De ganda akhraa demuqaani titerijetur raheduni siidaru e gara uula booti egesam medinagalani. سورة بقرة هني سورة حروف هجاء يوكان حرف مقطع جل كبمتى سورة ون حرف مقطع حروف هجاء تجلق بدبا إلى فكين يفرن حرف تكانت جلقة بدته جرا حرف لمان تجلق بدء حرف سديح حرف أفرين حرف سورة سورة سورة صادي سورة في سورة نوني سورة القلم جاتشورة ورح حرفي لما نجلق بأمو سورة سقلي طاها ياسين طاسين حاميماني حاميمانو سورة جهة غافري فصلاتي ذخروفي في دخان جاثيا أحقاق كنن حرفي لما نجلق بجاتشورة ورح حرفي سديه جلق بقرآن كي الستي سورة قرآن سديه يسان ألف لام ميم سورة جهكي السجرة بقرة آل إمران عن كبوت روم لقماني في سجدالة ورّي ألف لام را جتشولان جلق بأمو حرفي سدهين سورة شني يونس هودي يوسف حجري في إبراهيم ورّي طاسيم ميم جتشولان حرفي لما في قصصي سورة قرآنا كيف حرف أفرين جل قبمي فكن يوفدان الالف لام ميم را حرف افرين اقسم سورة ألف لام ميم صاد ججدان جل قبمت تدرس سورة رعديتي تعلمته ألف لام ميم صاد جلقب سورة اعراف ججودا امس ورى حرف شنين جلقب سورة لما انسان سن سورة شوراتي في سورة مريم كاف هايا عينصاد حاميم عايسين قاف جنة تقارعن ساني جهتو دا دوبا إرقاكم كانته أولماعني حروف مقطعا كنا أكاة اتحيي كان الرتي يعني ساني باقي غراغارما كاكبوتو جرا واري محققتوتا غرو جهتك توكو بريدا جهتك ساني جراني تسميه تسمي وجين هالالو جيك توكو <تصفيق> حروف مقطعه كنا معنا اي سي وان رب تي بي دي رب متبي كامله هيك اي سي بينو ورجده توجرا ابن عباس فا جيك توكوتي اكثر شعبيين سفيان الثورين ادنوا له مع جيك كنا فدته لمتا معنا نساء بكماضه ورجده توجرا وري معنى نساء بكماضه جدي وكتد التقوى دمنه غارين انسان مقاسه رات يدا غارين انسان موت نيو الف ججون الله ججودا لام ججون جبريل ججودا ميم ججون محمد ججودا رني اكثت يادكنن غرو ججوتا سوره اولت جلقبتا حروف هجاءت جلقب كنا كثت في لثمان حروف ربما تو بيكوان يسي إتفاده جدًا، جرو فايدة جدًا كبدي يفون يسي ده جدًا. أكان بلاش ينفونه وانت يسين يفتف، بوأ جدًا بوثو في جدًا. بوأ وانسان كيسا هكين جيوفر تحدي يوكان مايو يقول كما محمد كن قرآن أفو مرة برساكجتني تنهمت تنتاة إذن الس قرآن كان برسا فدا قرآن نحرف حرف يثم بيتاً أليفهم لامهم ميمهم قنين مرة ولدكبامي يوداً لدكبات تنفيدا يعني جاركنا تحديق الأولى فيه لما ت قمنا مشركتوه قرآن هن ولين جاران يرو قرآن نبويت رسول الراس القرآن هن اتوجا والانجدن يو سوراون و يتراسل ربي قال الف لام م جئتم فعبدوا معنى اسيهم بكاني ما انستر جدان ني سنن دغيفتان جئتو يروا انسان قعسن سن ددوبان وين قرآن وين آخرة وين امنتي اسلاما ديددوبان غور انسان يسين يجفكن يا الف لام م اجد ذل كال كتاب لا فيه هذا للمتقين جت كاندو باندو فجاهفك أنا نم ربيك أجل لهم إسافله بق كأن الراء بوابو فتجت سورة تجيب نمني القرآن نقرأه نمني ربي سالا فتية تفسير إسال ل نما أفهمه أوائل سورة حروف مقطعة لفتتنا أكمل جننا كناتي لعلة نين أدم برباتي سارة ربنا كنا صورتنا كيستي وهد دبتي سفه مؤمن توتا دبتي بعث سير تفصيلا سفه كفارا ورب التكفاري دبتي أقص مسفة ورب منافق أقص سدفع لي دبتي جت سورة مدينت في سورة مكة جرجر مانسي سورة مكة وائل منتي وائل جويا اخرا وائل توحيدا رتي هد من عند سورة مدينة امو احكام فعد بلدتي سورة مكة هدو ويأي منافق عن دبتتو سورة مدينة امو واي منافق عن دبتتو ماعرف جمناً مكة نمني لمتويو إما كافرة وإما مسلمة سو مدينة رسول ربي قالني امو نمني بكة سديدتي قودمي كون مسلمة كون كافر عكبه كون كجدو كنت جراتو جشو دميتو كون الربان عمان داه من كانين أمو قران في ولي إنجرياتن أما النجلي ورا قرتنى أكنت فيه فورة لما أنبله ورا كان جتة إرجع إسلام من جباتي بدر وفي في, من. في جتة سورة أنا ربي ملجد ألف لام ربيت بكون إثي, إثي ذلك الكتاب لا ريب فيه قراني سرتب وساج يا محمد لا ما من إسكت سنجروا رب الربو إجت جو كي ستي قرآنك ورب الربو إيه يا محمد ما من كل إسكت سنجروا حكى رجمان ستة ألف رجمان سرت تبو إيه جت جودة قرآنك لا ريب فيه شكك إسكت سنجروا النوف والرئيسة ينتله والرئيسة بته قلبي كل كله الآن إستجرج عليه ورسلا قلب إساني كيسا قجيل لما رب إساني هنكاهن قرآن كانا إم شكني إم ممن درو ور ربين قجيل لما قلب إساني كيسا قاية ننجدتين تللي قرآن نكوني أك رب الرابوي مما تقول لهم هدى للمتقين قجيل چاكته قرآن نكوني ور ربين سداتي عجج إساة تهجته ورق إساء الرابوري متقين اججون وركانا ورغردو كاهياتي جدو فيتي في جدو عذاب ربي غردون سن سدار ربي كتاع ور ربي حجد داجي حجتاني ور ربي عيسا جدي دي سوران نبيي عيسا جل ديماني تنن حردفو ران جيتورا متقين اججون الذين يؤمنون بالغيب اساننسني وردو وانت جنماء الرافقات غيبا جداما فاكين نافقوا يا قياما وان قيامات تهم حسابا حوضي عذابا جانناتا قلنين هن دي وان جنماء الرافقات ملايكان جنن إرقا قرآن ندفتين نتهم اتأمانونا وان برباكت كناف الذين يؤمنون بالغيب والغيبات تأمانا أكسما ربي كينا اللي نبن أرقيه نجيرو إرقامتوه تطوي آيا كونيا في شرعيا كإني نرتبو سيفي كإني نؤومي كنا لالي تقشما ربي التين قجيلا إبترقاقو داني وإرقامتوه ننتين لفن كنا هردفو رانججورا ويقيمون الصلاة والرسلات دابو والرسلات قيسو أكا سلا صلاة مو قبدوتي شروط وقوت أركانه واجبات سنن اسي قوت أوقات إسيتي في خضوع في خشوع, إسي سلاتة سلاني يؤكس بجنان سلاني خشوع خضوعة شروطة في وجين والرا سلات جي سججو صلاه يؤكس اكستين بو انا ما بوو هندنت مال في جنن صلاه خشوع خضوع شروط في قوتت في سنن في قوتت وقت ان صلاه امتي وان بده الرن مرغيت ومن ما رزقناهم ينفقون والروان اساني كن نركنتني يجدا ومما رزقناهم ينفقون جتون وان نتقساني كننه هره نقساني هره وارا كنته مارا كنته او دوهنتين قريما كنته اذا مني نسيد تبعيضيه جلنيني قري وان نقساني كننه إره ككنتني كنن كني قمي جلن علماء إراتيها سوق ابني قرين علماء كن واجباتي tha zakah jaram tujar أني قارين إساني أمم كنّا سنّاتي صدقات سنّة جتّر أجر أني قارو جتّر أجهل لمن هو كتّر سجّر تواجب عليه كنّا تني تسنّ عليه ورّ كنّا تني جتّر ومن مارد قنّهم يمفيقون جتّان صيّف ورّ متقطّطه كبراه ربيك إنّا دبلتنين والذين يؤمنون بما أنزل إليك ورسني ور امنني يا نبي محمد وانغرك يبو فمت ثني قرانا انزل جدي لفظي ماضي كنا ون تعابير قيف كبوفم جدي قا كوان بوفمت كانه موفي قرانني نبي محمد رتيبو فمون اسا حقيقه ا اي جماعه تن جرا كناف هند وما انزل من قبلك وأنذر أبوفم توراتي في إنجيل زبوري في صحفيت ورعامن جركنا وما أنزل من قبلك يكُن كتاب بندر عن القرآن كنا دربو فمت اللّي ورعامن نيم التقطون نسني دُبَّ كتابنا ربّي إننا إرجمتو ترتبو سهق توراتي زبوري كقرآن درب وجهد إرگساني فرقان لفي قرآن كوني جدّي رأى ربّي كنا إرغمتو تهون داهو كتابنا إرغي موسى نبي الله عيسى نبي الله داود نبي الله إبراهيم كان ينرتّب ووكان عن درو ور كتاب الإنسانى كمقتى ربّي إنهن كتاب الإنسانّ رتبو فمو أمنوكم نبلي غلا ديم شاشات كتاب كتابن سمي ربن كين نبوسه هندتو امنون بربا كتابو غرو كتابن سديت امنون لرب الراب وتجچو امنن مله حاله قران هركه كين يجون قران ديفنه كتابن سنت هندلين وان كتابن سن, كتاب سن كيس يجرو قران كه سن جرا قران سن نبي محمد امبيوتثن ارجا اتامن ني ارغنا بي محمد دفه نبي محمد اتامنون درقا ما نبي محمد اكجي رن حديثتي يهوداته نصاراته ان ارغموا دغهي نمننه الامنين ورئ بالدائراته هجلا حتى نبي الله موسى له دتا ضبة دبتن حديثتي وبالاخرتهم يوقنون جرا اخرا دغو اومسني جلا اخرا دغو اومسون بو مال الجنن نمني اخرا ندور جرتي رب انك نهرج غيا قيامه يثو غدا هرج سن يو كبلسن تاتي وان حجتن عذاب غلني يو قتلكن تاتي جنه غلنجي كانمني بيكو دنيا مراتي كناف وري تقف إيمان أرجنا بوتاء الذين يؤمنون بالغيب جلو لما فأركان إسلام أرجنا أركان إسلام كيساتي ويقيمون الصلاة بك جلو سن أكسما ومما ردقناهم ينفقون بك سن الرل أركان إسلام أرقنا أمس وبالآخرتهم يقنون كقدئان كيساتي أركان إيمان أرقنا أركان إيمان كشنفا ويسألون أن أخيرات أمنوا أما إرقامتكم أمنو ربي أمنوا كتاب ربي إبوثي أمنوا أركان إيمانا سورة يوقاني آيات أمك أراني تنين كيسا نأرغل نجيشور بارك الله فيكم ربي إن سورة بقراتنا كيسا أركان إيماناتي في أركان إسلام من أول مرة ندب تجيشور غيباتي أمنون أركان إيماناتي سالة الأبو في زخاك النجون أركان إسلاماتي كتابت تأمنوا فيه، إرقمتوتة تأمنون أركان إيماناتي، آخرات تأمنون أركان إيماناتي، جيتشولا أولئك جرس على هدى من ربهم، أجيل لما ربي إسان الراته إرات جراته لا. ربي إسان قجيل كي؟ أجيل لما إسان يفكرنا جيتشولا على الآن تعبيره قوله، رونفتني قباجرا جيتش جرسن واولئك هم المفلحون جرسني ورملكايه ورملكين تئسانيه تاتي ملكي جكون وان برباده ارغتني وان جاله تن ارغتني وان سودات جلابهورا كانتو يو ملكي دا اسانن سنعذاب ربي جلابهني قاننا تربي ارغتنجچو دا لما فا صلاة أبني سدف زكاة نتنى أفرف كتابة هندت أمنى شنفن أخرات أمنجتو نمني وشنان كانت أمنى كإتدلعتيتين هجيرة أولجته قلبني اللي قبته الربعني اللي دبته أمانني اللي هجته ومنسني ورمي الكهجة تو رب يمكنن حماجرا اولئك هم المفلحون ننجد رب يمكنن حندا يحامل كيسو آيا انتون حاجه ولدت دي بنوتي نجاربكيس جراضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته